ما لا يصح رهنه لان ما يصح بيعه يصح رهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مثل ما لا يصح رهنه كالوقف لانه لا يصح بيعه وكام الولد لانه لا يصح بيعها وهكذا الاشياء التي ذكرها المؤلف والتي سيذكرها ان شاء الله يقول رحمه الله ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه لان المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال يؤديه نجوما اشترى نفسه بعشرة آلاف مثلا يؤدي كل شهر كذا أو يؤدي كل ستة أشهر كذا أو يؤدي كل سنة كذا هذا المكاتب يقول ولا يصح رحمه لتعذر استدامة قبضه لأن المكاتب الاصل انه اشترى نفسه ينطلق يتكسب ويعمل لاجل ان يؤدي النجوم والاقساط التي عليه لتعذر استدامه قبضه ويتخرج ان يصح قول اخر انه يصح على انه لا يلزم استدامه قبض الرهن يعني اذا لم نشترط قبض الرهن صح رهن المكاتب لان المكاتب يعمل ويؤدي واذا كان مرغوبا اذا كان رهنا فان النجوم التي يسددها تكون رهنا معه فإذا وفى كل ما لعليه عتق وصارت النجوم التي سلمها والأقصاد صارت هي الرهن عبارة نعم. ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترط وأنه يصح بيعه وأنه يصح بيعه ما دام عليه نجوم لأنه محتمل أن يعجز أو يعجز نفسه والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم يجوز أن يشتري نفسه مثلا بمئة ألف ريال من سيده يؤدي في كل شهر ألف فإذا أدى الاقساط كلها إلا قسط واحد فكر في نفسه بانه اذا عتق تكفل بنفسه وبمن يعود والان متكفل به سيده تراجع عن طلب الحرية وحب ان يبقى يخدم سيده فعجز نفسه بقي رقيق حتى لو سدد اكثر الاقصاط يبقى رقيق واذا سدد فالاقساط التي يسلمها تكون رهنا مكانه مثلا هو اشترى نفسه بمئة الف كل ما سدد يضاف يضافل ما قبله ويكون رهنا نعم ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه نجوم الكتابه يعني هي اقساط الكتابه اذا كان في كل شهر مئة او في كل شهر الف او في كل شهر خمسمائه وهكذا نعم وان عتق بقي ما اداه رهنا وان عتق يعني بتسديد الاقساط كلها يكون ما اداه من الاقساط هي الرهن نعم كالقن اذا مات بعد الكسب كالقن القن منه هو الرقيق الخالص اذا مات يلهب تلهب عينه لكن ما الذي يبقى رهنا مكانه الاقساط الكسب الذي اكتسبه حال رهنه فمثلا اشترى منه شيئا ما وقال ماذا تعطيني رهن قال اعطيك هذا الرقيق استلم الرقيق على انه رهن وجه الرقيق الى ان يعمل عمل هذا الرقيق وتحصل على الف الفين عشرة عشرين ثلاثين خمسين وهكذا ثم مات قبل ان يسدد الدين وقبل ان يسدد من الرهن الرهن الرقيق مات ماذا يكون واين الرهن يكون حينئذ الكسب الذي جمعه الرقيق قبل موته هو هو الرهن كذلك المكاتب اذا عتق تكون النجوم والاقساط التي سددها قبل عتقه رهنا مكانه قلقني اذا مات بعد الكسب يكون ما كسبه هو الرهن نعم وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب وجميع هذه المعاني عيوب يعني مثل رهن المكاتب ورهن الأشياء الأخرى التي تبين فيها شيء من الضرر أو من العيب أو مات أو انتقل أو نحو ذلك هذه كلها عيوب إذا كان المرتهن لم يرضى بها أول الأمر فلا تثبت ولا تكون رهنا وإنما إذا رضي بهذا العين فهو يصبر ويرضى بما ينتج عن ذلك من ضرر عليه ودينه في ذمة المدين لا يتأثر بتلف الرهن ولا بعتق الرهن ولا ببيع الرهن ولا بغير ذلك من الأمور نعم. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد لأنه مما يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه فأشبه الفياد ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد أشياء ما تتحمل البقاء والدين قد يكون أجله قصير وقد يكون أجله طويل فمثلا اشترى منه شيئا على أنه يسلم القيمة مثلا بعد غد يوم الأحد قال يا أخي أخشى أن تفلت مني قبل يوم الأحد أريد رهن قال اعطيك هذه الصناديق من التفاح من المعلوم ان التفاح ما يصبر فترة طويلة يصبر يومين ثلاثة خمسة لكن ما يصبر طويل هذا مما يسرع اليه الفساد لكنه يصبر الى وقت محل الدين محل الدين يوم الاحد ان سدد يوم الأحد ولا يباع هذا يسرع إليه الفساد لكن محل الدين قبل فساده فيصح رهنه على هذه الحال ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد لأنه مما يجوز بيعه إذا مثلا صار يوم الأحد مثلا ولم يسدد يطالب المرتهن ببيع هذه الصناديق من التفاح ويسدد الدين نعم. فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي منه الدين التفاح يصبر إلى يوم الأحد والاثنين والثلاثة مثلا فإذا حل الدين يوم الأحد ولم يسدد بيع الرهن وسدد منه نعم. وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف وإن كان يفسد الرهن قبل محل الدين مثلا الدين يحل في واحد رمضان وقال مثلا ماذا تعطيني رهن قال اعطيك هذه الصناديق من التفاح التفاح ما تصبر الى رمضان او قال اعطيك هذه الصناديق من العنب من العنب العنب ما يصبر عنب لكنه يمكن تجفيفه فيكون زبيب فيصح رهن هذا وهذا يصح رهن ما يسرع اليه الفساد قبل محل الدين ويصح رهن ما يمكن علاجه وتجفيفه أما العنب قال فيجفف ويكون زبيبا ويكون رهنا والزبيب يصبر وأما التفاح فممكن أن يباع. وتحفظ القيمة رهن اذا خشي عليه من الفساد فيباع لحساب صاحبه الذي هو الراهن ثم يتحفظ القيمة رهنا نعم فان كان الدينه فان كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه مثل المسألة الاولى اذا كان الدين الى يوم الاحد قريب نعم وإن كان يفسد قبل الحلول قبل الحلول الحلول في رمضان والتفاح مثلا والعنب لا يصبر إلى رمضان وكان مما لا مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب. كالعنب <تصفيق> العنب ممكن إصلاحه ويكون يصبر الآن هو عنب فإذا جفف صار زبيبا ويصبر وما ومؤونة تجفيفه على الراهن لأنه ماله من الذي يتولى معالجه الشيء او حفظه او مصاريف حفظه كلها تبع على الراهن لانها ملكه نعم لانه مما اونه حفظه فاشبه نفقه الحيوان نفقة الحيوان اذا كان رهنا على الراهن نعم وان كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك وإن كان لا يسر ولا يمكن تجفيفه كالتفاح مثلا فاذا خشي عليه من الفساد يباع وتحفظ القيمه رهنا مكانه نعم والا يشرطاه ففيه وجها احدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرطه لان الحاله تقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب والثاني لا يصح لأن البيع ازاله ملكه قبل حلول الحق فلم يجبره عليه كغيره إذا كان الرهن مما يفسد قبل محل الدين فلا يخلو من ثلاثه احوال ان يشترط بيعه او يسكت عن هذا الشرط او يشترط الراهن عدم البيع يقول انا ارهنك هذا التفاح لكن على شرط الا تبيعه ما ارضى ان يباع ثلاث حالات ان يشترط البيع يعني اتفقا على انه راهن ثم يقولون نبيعه هذا واحد الثاني ان يسكت الثالث ان يشترط الراهن عدم البيع يقول لا يباع ففي المسألة الأولى إذا شرط ألبي صح لأنه متى ما خشي عليه من الفساد يباع وتكون قيمته رهن مكانه الثاني الحالة الثانيه أن يسكت وهذه فيها احتمالان قالوا احتمال يصح لأنه يباع لأن المالك ما يرضى بفساد ماله فسكوته ورهنه إياه إذن بالبيع ولو لم يعذن فيباع ليحفظ تحفظ القيمة الاحتمال الثاني قالوا لا لا يباع مال الرجل بدون إذن منه قبل حلول الدين لا يباع بدون إذن منه وقبل حلول الدين بعد حلول الدين ممكن يبيعه الحاكم لكن قبل حلول الدين وهو لم يأذن لا يباع فيفسد الرهن الحاله الثالثة أن يشترط الراهن عدم البيع فيفسد الرهن مطلقا هذا بالاحتمال لأنه شرط شرطا ينافي كونه رهن ما الفائدة من كونه رهن؟ لأجل أن يباع لسداد الدين فشرط شيئا ينافي صفة الرهن فلا يصح نعم وإن شرط ان لا يباع فسد وجها واحدا لأنه إن وفي بشرطه لم يمكن ايفاء الدين من ثمنه نعم وإن رهنه عصيرا صح لذلك فإن تخمر جاء فإن تخمر خرج من الرهن لأنه لا قيمة له فإن عاد خلا عاد رهن لأن العقد كان صحيحا فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم كما لو ارتد أحد الزوجين ثم عاد في العدة ثم عاد في العدة ثم عاد في العدة في العدة عاد الزوجية وإن رهنه عصيرا صح أعطاه رهنا بالدين الذي عليه عصير عصير عنب أو عصير تفاح أو غيره قد يطرى على هذا العصير أن يتخمر يكون خمر وقد مر بنا ان انه اذا تخمر تجب اراقته الا في حاله متى اذا كان عند خلال انسان مهنته انتاج الخل فيترك بيده لعله يتخلل بنفسه يعود حلالا لان العصير حلال فان تخمر حرم وتجب اراقته فان خلل بعمل فلا يصح ولا يحل فان تخلل بنفسه عاد حلالا ولا يترك العصير اذا تخمر بيد اي شخص وانما يترك بيد الخلال اللي مهنته انتاج الخل لانه قد يزيد فيه شيء على شيء او تزداد حرارته او نحو ذلك فيتخمر فيفسد ثم قد يعود خلا بعد هذا فيصح فاذا رهنه عصير وتخمر وجبت اراقته وفسد صار كأن لا رهن فإن عاد هذا العصير وتخلل عاد رهن لأنه أصبح حلال فأصبح رهن قال مثل ما لو ارتد أحد الزوجين وعاد وعاد من ردته تاب وأناب في العدة في عدة المرأة فإن الزوجية تعود بحالها إضاح ذلك زوجان مسلمان ارتد الرجل ارتد الرجل ينفسخ النكاح لأنه لا يصح أن تبقى المسلمة تحت عصمة رجل مرتد والمرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل لكن النكاح ينفسخ بردته فلا يصح أن تبقى المسلمة عند شخص مرتد تارك للدين مفارق لجماعة المسلمين ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها إذا ارتد انفسخ النكاح هل يسوغ لها أن تتزوج يوم ردته أو بعد يوم أو يومين من ردته لا عليها أن تأتد بعد فسخ هذا النكاح تأتد فإن خرجت من العدة والرجل على ردته حل لها أن تتزوج من شاءت وإن عاد إلى الإسلام قبل أن تنتهي عدتها عادت إليه بالنكاح الأول عادت إليه بالنكاح الأول شبه العصير الذي تخمر ثم تخلل مثل الزوجين الذين ارتد أحدهما ثم عاد إلى الإسلام فإن الزوجية تبقى كذلك العصير رهنا فتخمر صار حرام خمر يجب راقته تخلل عاد إلى الحل كذلك الزوجان ارتد أحدهما اعتدت المرأة في أثناء العدة أسلم وتاب وأناب واستغفر ورجع إلى الله عادة الزوجية فإن تمت عدة المرأة قبل أن يرجع إلى الإسلام بعدما يحكم بردته وكفره حينئذ تتزوج من شاءت نعم وإن كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لأنه ضعيف فأشبه الردة قبل الدخول وإن, است وإن كانت استحالته قبل القبض فسد صار لا رهن مثلا قال له ماذا تعطيني رهن قال أعطيك عندي قوارير من عصير العنف أعطيك إياها رهن قال حسن قبلت قبل أن يقبل هذه القوارير لاحظ انها تخمرت أزبدت حصل فيها الزبد ينتظر لعلها تتخلل فتكون رهن لا لأن عسل الرهن ما لازم إلى الآن بالقبل ما قبل فيفسد يقول مثل ما لو ارتد احد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول. هل يكون هناك عده وانتظار وتربص? لا. يبطل النكاح مباشرة بردة الرجل ولا ينتظر ولا عدة للمرأة غير المدخول بها. نعم. فاسم ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقيه لان الغرر يقل فيه لا لاختصاصه اختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع هذه المسألة من المسائل المستثنات مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه امور لا يجوز بيعها ويجوز رهنها هذه واحده قال فصل ويصح رهن الثمره قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطرقا وبشرط التبقيه تقدم لنا انه لا يصح بيع الثمره قبل بدو صلاحها بشرط التبقيه ويصح بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال انسان جاهل الفلاح وعنده النخل مثمر لكنه شيص شيص. فجاء يشتريه، فاذا قال اشتريه لكن اشترط عليك ان يبقى لعله يصلح. هل يصح? لا. اشتراه وقال واشتراه وقال اشتريه على اني ساقطعه في الحال لاني عندي بهيمة انعام اريد ان اقدمه لها تأكله يصح اشترى الزرع وقد بدأ فيه السنبل على اوله قال اشتريه على شرط ان يبقى وتسقيه حتى يبدو صلاحه هل يصح لا قال اشتريه على اني ساقطعه لاني ساجعله علف يصح هذه المساله رهنه رهن ثمره قبل بدو صلاحها او زرع قبل اشتداد حبه يصح لان هذا ليس ببيع وانما هو لتوثيق الدين فقط والغرر فيه ليس محققا ولو حصل الدين في ذمة المدين ما يتأثر النخل مثلا بدأ صلاحه واثمر ثمرة طيبة رهن الرهن الثمر مثلا التمر ما صلح أو جاء صار فيه صلاح فساد أو نحو ذلك هل يتأثر الدين لا الدين في ذمة الرجل وإنما هذا لتوثيق الدين فقط بتوثيق لتسديد القيمه منه فيصح رهن الثمره قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا يعني مطلقا هذه الاثنتين بشرط البقاء او شرط القطع كل واحد يصح رهنه بشرط البقاء وبشرط القطع وبشرط التبقيه لأن الغرار يقل فيه لأن الدين في ذمة الرجل والرجل له حقه له الدين فإن صلحت الثمرة وصارت تساوي مثلا عشرة ألاف والدين ألف فإنه يسدد الألف والواقع يعودوا إلى الراهن الدين لألف والثمرة فسد اكثرها ولم ينتج منها الا في حدود خمسمائة ريال فقط والدين الف هل يسقط الدين لا الدين في ذمة الرجل ساوى الرهن خمسة الاف او ساوى خمسمائة فالدين في ذمة الرجل وانما هذا الرهن الاستيثاق توثقه فقط نعم قال القاضي ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه لان قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه ثم يقبضه يقبله. ثم يقبضه وانما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمنه وهو منهي عنه قال القاضي ابو يعلى رحمه الله لان فقهاء الحنابلة اذا قالوا قال القاضي فالمراد به أبو يعلى وليس القاضي عياض وإنما القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه هذه مسألة أخرى مما يصح فيها الرهن ولا يصح فيها البيع ايضاح هذا رجل اشترى مئة صاع من القمح من فلان وقبل ان يستلم الاصع هذه جئته انت وقلت له انني علمت انك اشتريت من زيد مئة صاع من القمح قال نعم وهو كذلك لكني ما استلمتها إلى الآن قلت له أنت أريد أن أشتريها منك وأنا أستلمها من زيد خذ المكسب وحولني على زيد وأنا أستلمها منه